أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يأتيكم بماء معين النون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمت ربك بمجنون؟ ما أنت بنعمت ربك بمجنون؟ وإن لك لا غير ممنون غير ممنون وإن لك لا أجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فسات بصير ويبصرون فست بصير ويبصرون بأي قوم المفتن إن ربك هو أعلم بما وضل عن سبيله أعلم بما وضل وهو أعلم بالمهتدين, أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مش بنميم مشاء مش بنميم مناع للخير معتد أثيم معتد أثيم معتد أثيم عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينٌ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٌ أَن كَانَ ذَا مال وَبَنِينٌ, أهن كان, ذا مال وبنين أهن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٌ أَأَن كَانَ ذَا مَالٍ وبنين مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين اذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين إذا تُتَلَعَلَيهِ آياتُنا إذا تُتَلَعَلَيهِ آياتُنا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إذا تُتَلَعَلَيهِ آياتُنا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ان بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أصحاب الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إذ أقسموا لا يصرمونها مسبحين ولا يستثنون إذا قسموا لا يصرمونها مسبحين ولا يستثنون إذ أقسموا لا يصرمونها مسبحين ولا يستثنون ثقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وهم ناهمون وهم ناهمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين هل نجد على حرفكم إن كنتم صارمين انغدو على حظكم ان كنتم صالمين انغدو على حظكم إن كنتم صالمين على حظكم ان كنتم صالمين على حظكم ان كنتم على حظكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون, وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلم مَا رأوها قالوا إن لظالون قالوا إن لظالون فلما رأوها قالوا إن لظالون بَلْ نَحْنُ محرومون بل نحن محرومون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 اقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاون على بعض يتلاون فأقبل بعضهم على بعض يتلاون قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين قالوا يا ويلنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا كنا طاغين عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها أي يبدلنا خيرا مِنْهَا قالوا عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها يبدلنا خيرا قالوا عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها قالوا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها قالوا عسى ربنا ايبدلنا خيرا منها ان يبدلنا خيرا منها عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى رَبِّنَا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب لآخرة أكبر ولعذاب لآخرة أكبر ولعذاب داخلة أكبر والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكمو كتاب فيه تدرسون فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكمو فيه لما تخيرون إن لكمو فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ <اكتشفت> القيامة. أم لكم بالغة إلى يوم القيامة؟ أم لكم بالغة إلى يوم القيامة؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم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 أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلهم ذلهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلهم خاشعة أبصارهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وهم سالمون فذري ومن يكذب بهذا الحديث فذري ومن يكذب بهذا الحديث فذري ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.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 فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب وهو مكذوب إذ نادى وهو مكذوب إذ نادى وهو مكذوب وهو مكذوب فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم وهو مذموم لولا أنت داركه نعمة من ربه لن بل بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين فجتباه ربه فجعله من الصالحين فجتباه ربه فجعله من الصالحين فجتبه ربّه فجعله من الصالحين وإيّاك الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعتك لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعتك لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعتك وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَإِن الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذكر. ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق العالمين الحق العالمين الحق وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق العالمين الحق العالمين الحق, العالمين الحق, العالمين الحق